شبكة اناشيدي للانشاد الاسلامي والفني تقدم روح لا ارض لهبها ورياح الغضب من سعبي لهبها يا بلبيع الروح ولا ارضي لهبها ورياح الغضب من سعبي لهبها ارضنا اليوم But you're Whee! Mm -hmm. raz, hna, li gniene, nie, nie, nie, نومعنا هل عمر الصواريخ ما ارعبنا هل عنا وما عنا عنا وما عنا هل عمر الصواريخ ما ارعبنا ايوه يا سيدا ويا سيدا بنضل جنا بنضل حياتي Nie, to في غزي والجنوب لا تحرير الأقصى, الاقصى في غزي والجنوب ولا تحرير الاقصى سايرين دروب. هيا هواكي لبنان معشش بالعلوب يا هوا بيروت يعلي راينا يا لبناني وفلسطيني سوا احنا نداويكم ولا جار انتوا دوا يا سوا احنا نداويكم احنا انتوا دوا هواكم في وانتوا نحميكم Zdjęcia i Aí, hop! Aí. هوا الماباني تركزوا يا جبالي على تركزوا يا أشبالي الماباني يا على يا يا شلالي